الحمد لله ربنامين الحمد الحن والثناء إلا الله وحده لا شريك له مدى عبده ورسوله اللهم صل على آل محمد كما صليت على آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل كما باركت على آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد أما بعد نواصل درسا ومع موضوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموضوع مهم ومهم جدا وهو يتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم وهو صاحب الوسيلة والوسيلة هي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد وهو النبي صلى الله عليه وسلم فالجنة منازل والله تبارك وتعالى فضل بعض النبيين على بعض فكان أفضلهم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم والله يحبه واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا والأنبياء يخصهم الله تبارك وتعالى بما شاء من الفضل وجمع الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الفضل وأعلى المنازل فنحن مع سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وشيء من حقوقه وهذا الحق هو من وجه أنه حق ومن وجه آخر أنه رحمة ونعمة وعطية فإن صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لها معنى أداء حق للنبي صلى الله عليه وسلم فهي هبة من الله وباب رحمة فتح لك يقربك إلى الله ويزيد في حسناتك ويزيد في خيرك فهذا الموضوع حتى نحسن التعامل معه ونحسن فهمه لا بد أن نقف هذا الموقف أننا مع سيد ولد آدم مع أعظم شخص وأحب عباد الله إلى الله وأعلى الخلق منزلة عند الله فهو أحمد الخلق لله فما حمد الله عبد مثل محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك في يوم القيامة هو يؤذن له فيسجد فيحمد الله بمحامد هذه المحامد يلهمه الله إياها لأنه في الدنيا كان أحمد الخلق لله فينال هذا المقام أن يحمد الله باسم الخلق فهو يتوسل ليشفع فيثني على الله فالله تبارك وتعالى يرضى من محمد صلى الله عليه وسلم أن يحمده ويثني عليه لأنه لن يبلغ أحد محمده وهو محمد أي فيه من صفات الحمد أو من الصفات المحمودة التي يحمد عليها ما لا يوجد مثله في مخلوق فهو محمد فيه من صفات الحمد من الصفات المحمودة ما لم يجتمع في غيره صلى الله عليه وسلم فهو محمد وأحمد صاحب الوسيلة صلى الله عليه وسلم فالصلاة عليه ما هي إلا عنوان لمحبة الله له وتشريفه له وتكريمه له ورفعه له وإظهار قدره وإظهار منزلته عند الله وفتح الباب لمن أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل أن يلج من هذا الباب فلو كان لك ابن في مدرسة وأنت أكرمت المدرسة كلها لأجله فإن هذا يدل على كرامته ولو كانت المدرسة تشكر هذا الإكرام فتعامل هذا الإبن كما تحب أن يعاملوه به لازداد عندك قربا لأنك تحبه وهو ابنك وتعلم قدره ولله المثل الأعلى إن الله اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس فكان أعلى من اصطفى الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم فالحمد لله الذي شرفنا بأن جعلنا من أمته والحمد لله الذي رزقنا الإيمان به واتباع سنته فكلما اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم كنت أحب إلى الله فالله جعله عنوانا على طريق محبته قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله لأنكم إذا أحببتم الله سوف تبحثون عما تعملون لأنكم إذا أحببتم الله سوف تريدون إجابة لهذا السؤال ماذا تعملون ليرضي الله عز وجل فليس لكم قدوة ولا أسوة ولا دليلا إلا محمد صلى الله عليه وسلم فاتبعوه يحببكم الله يحببكم لأنكم سترضون الله فهو دليلكم لمرضاته يحببكم لأنه أحبه فباتباعكم له سلكتم طريق المحبة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 فالصلاة من الله وملائكته على المؤمنين موجودة في القرآن الكريم هو الذي يصلي عليكم وملائكته فالصلاة هذه أمر عام إلا أنها بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أمر خاص فهو صلاة من الله وملائكته على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعينه وشخصه صلاة مخصوصة والصلاة من الله وملائكته على المؤمنين ليخرجكم من الظلمات إلى النور فهذا يفيد أن معناها رحمة وفيها نفع عظيم وفيها رحمة عظيمة بالمؤمنين وقد أمر الله نبيه أن يصلي على المؤمنين وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وكذلك وكذلك فإن الله تعالى أمر المؤمنين بعضهم بعض أن يصلي بعضهم على بعض بمعنى الدعاء والترحم فهذا بالنسبة للعموم أما موضوع الدرس فهو موضوع الخصوص الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا قال ابن كثير رحمه الله المقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى وأنه يثني عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين وأن الملائكة تصلي عليه ثم أمر تعالى المؤمنين بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع له الثناء عليه من أهل العالمين من أهل السماء وأهل الأرض وقال ابن القيم رحمه الله والمعنى أنه إذا كان الله وملائكته يصلون على رسوله فصلوا أنتم أيضا عليه فأنتم قد أذن لكم الله تبارك وتعالى تشريفا لكم واستعمالا لكم في شكر هذه المنة أن تصلوا عليه وتسلموا تسليما فقد نالكم ببركة رسالته ويمني سفارته من خير وشرف الدنيا معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو العالية صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء وقال ابن عباس يصلون يباركون ولذلك هذا مفاتيح لفهم المعنى وليس كل المعنى يعني تقريب للمعنى تقريب للمعنى فالمعنى يعني هذا يدور في, في, في هذا المعنى وفي هذه الدائرة إلا أن التفسير جزء من الأمر فصلاة الله تعالى ثناؤه ثناؤه من صلاته وصلاة الملائكة الدعاء الدعاء من صلاتهم ويباركون هذا من صلاتهم أما الصلاة فهي أشمل وأعم وأكبر من ذلك وفي قول الله تعالى قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت هذه صلاة الملائكة رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد نجد مثلا. لو حدث أمر في مصلحة للإسلام والمسلمين وأمر عظيم نفع وقد ظهر وانتشر أحد العلماء مثلا في فيه كلمة قالها كلمة حق أو, أو, أو, أو شيء فعله للإسلام والمسلمين هذا الشيء يعني كبير عظيم فتجد أن الناس يتحدثون والإخوة يتحدثون والمجالس تتحدث الشيخ فلان قال كذا وفعل كذا أو يعني أمر عظيم هذا صلاة هذا ثناء هذا ذكر هذا تشريف هذا تكريم قال ابن القيم رحمه الله الصلاة المأمور بها فيها أي في الآية المتقدمة هي الطلب من الله ما أخبر به عن صلاته وصلاة ملائكته وهي ثناء عليه وإظهار لفضله وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه يعني أنت تصلي على النبي فتقول اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإنسان بيكرم على حسب استطاعته من كل وجه فأنت أمرت بالصلاة فكيف تصلي فقلت اللهم صلي فكان قولك اللهم صلي صلاة لأنك كما تقول مثلا لإنسان أنت تعجز عن مكافأته فتقول له جزاك الله خيرا فلما تقول له جزاك الله خيرا فقد أحلته على الملك الغني الكريم فهو سبحانه وتعالى يعلم كيف يجازيه خيرا وهذا من المؤمنين اللهم صل على محمد فإن الله تبارك وتعالى يعلم قدر نبيه ويقدر على أن يصلي عليه كما يحب سبحانه وتعالى وأفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندنا ثلاثة حديث الشيخ ذكر حديثا ونذكر معه يعني حديثين ولكن ليس في, في هذا العنوان إنه في عنوان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أما فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه � فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال أتيت النبي وهو ساجد فأطال السجود قال أتاني جبريل قال. من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله شكرا السلام على النبي اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد وعن أبي هرانة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا وعن يعقوب ابن زيد ابن طلحة تيمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فقال ما من عبد يصلي عليك صلاة إلا صلى الله عليه بها عشرة فهذا الحديث فيه معنى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باب من أبواب الخير والحسنة بعشر أمثالها وأن الله يصلي على العبد عشر مرات لأن العبد قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فالله يحب من عبده أن يصلي على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم لأن في هذا شكر لهذه المنة لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ففيه شكر لهذه المنة وفيه اقرار بها وفيه السعي في مرضات الله تبارك وتعالى فالله يحب من المؤمنين ذلك ويصلي عليهم أضعافا مضعفة فليس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى افتقار النبي صلى الله عليه وسلم إليها وإنما لها معاني أكبر من ذلك ولذلك شكر النبي ربه عز وجل على هذه النعمة فهي أولا فتح باب أو من الأمور أنها فتح باب للمؤمنين أن يتقربوا إلى الله تبارك وتعالى ويثبت ولاءهم وارتباطهم وانتماءهم وحبهم وشكرهم فيصلون على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرباط القوي يربطهم بالإيمان والإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم ويجعلهم شاكرين لهذه النعمة ثم يكافؤون بعشر أمثالها وهذا هو الحد الأدنى فقد جاء في أحاديث أخرى أن الله يصلي عليه سبعين صلاة ويكفر عنه من الخطايا كذا فهناك أجور أكثر من ذلك فهذا الحد الأدنى للأجر من صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرا قام إليه رجل فقال يا رسول الله أجعل نصف دعاء قال إن شئتا قال ألا أجعل ثلثي دعائي قال إن شئت قال ألا أجعل دعائي كله قال إذن يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة لأن هذه الحالة هي بتجيب على بعض الأسئلة يعني أنا أحبك يا رسول الله وأرجو أن أتقرب إلى الله تبارك وتعالى ولي مسألة فأبدأ بالصلاة عليك فأجعل نصف دعائي لك. فقال ان شئت لأن هذا الأمر ليس على الوجوب وفي رواية وإن زدت فهو خير يعني أنت هتخلي النصف ليه الجواب علشان أنا ليه بسائل أخرى يعني أريد أن أسألها يعني أنا عايز ربني أقضى عني الدين فأصلي على النبي وأقول الله أقضى عني الدين فقال أجعل ثلثي دعائي قال إن شئت وإن زدت فهو خير فقال ألا أجعل دعائكم له قال إذن يكفيك الله هم الدنيا وهم الأخرة لا تحتاج إلى سؤال ولا تحتاج إلى تفصيل فهذا معناه أن هذا الباب إذا كان العبد يقسم الأمر فالنبي يبلغه رسالة أنه لو جعل دعاءه كله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقصه شيء ولا يفوته شيء بل يكفيه الله هم الدنيا وهم الآخرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقه أن تنتبه هذا خير عظيم عن أبي هرينة رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليها هذه خسارة وذل خسارة وذل لأن الذي يمنعه من الصلاة إما كبر وتعزز بالإث أو غفلة فإن كان المانع غفلة فهي خسارة وإن كان المانع غير ذلك فهي ذل ترك الصلاة ورغم أنف رجل أدرك أبويه عنده الكبر أدرك أبويه عنده الكبر فلم له الجنة ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له هذه الثلاثة تجتمع في معنى هذا رجل قد فتح له باب خير فرصة فالواجب في حقه أن يغتنمها يعني ذكر النبي فرصة تغتنمها ولا تجعلها تفوتك فإن هذا باب رحمة فتح فمن لم يدركه ولم يغتنمه فإنه يفوته خير كثير أو يذل على حسب المانع فمن أدرك أبويه عنده الكبر فلم يدخله الجنة فأي باب أعظم من هذا الباب أوسع حتى يدرك ما فاته ومن دخل عليه رمضان فلم يغفر له فمتى يدرك المغفرة وهذا أعظم أبواب المغفرة ومن ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصل عليه فمتى يدرك ذلك إذا كان لم ينتبه لمن أجرى هذه النعم العظيمة لمن على يديه أجريت هذه النعم العظيمة والمنن السابغة من الله تبارك وتعالى فإذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقه عليك أن تنتبه لأن خيرا عظيما آتيك على يديه لأنه لا يذكر إلا بسنته وكلامه وهديه فهذا أعظم أبواب الرضا وأبواب الجنة وأبواب الطاعة وأبواب الرحمة وتنبيها للنفس إلى هذا الخير فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لهذا الخير وإفاء بحقه وقياما بشكره أن تنتبه لقدر من اصطفاه الله لهذه الرسالة فتصلي وتسلم عليه السلام على النبي ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعن علي بن الحسين قال أخبرني أبي عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبر عيدا وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم فسيبلغني سلامكم وصلاتكم فلك أن تتخيل لو أن الأمر على غير هذا كم يكون الحرمان لا تجعلوا قبر عيدا وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم لو كان الأمر على غير هذا وكانت الصلاة تستدعي منك وهذا يعني أمر ليس بعيدا تستدعي منك أن تذهب إلى المدينة وتذهب إلى المسجد وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا معناه أنك تحرم خيرا كثيرا. لأن شرط هذا الخير وهو عظيم أن تتكلف المشاق والسفر والمال حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده فتصلي عليه وهو يستحق ما هو أعظم من ذلك ولكن أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين صلى الله عليه وسلم الذي أرسل النبي محمدا رحمة للعالمين جعل سلامك وصلاتك عليه حيث كنت تبلغه وتولى الله عز وجل تبليغه بهذا السلام وهذه الصلاة فمثل تقريب فقط مسألة الهيئة الخاصة بالاتصالات فهي فيها الأجهزة كلها والتليفونات متفرقة ولكن كل المسؤول عن توصيل هذه المكالمات كلها هذه الهيئة الخاصة بالاتصالات هي التي تفتح الإرسال وتبلغ الاتصالات فالله تبارك وتعالى يجعل صلاة المسلمين والمؤمنين وسلامهم على النبي صلى الله عليه وسلم كلها موصولة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذه خطوط موصولة وحرارة موصولة تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تصل هذه الكيفية غيبية غيب لأنها ليست بموازين الدنيا يعني أنت ترى في الدنيا أمور أنت لا تستطيع أن تفسرها يعني مثلا في هذا المكان لو فتح جهاز تلفزيون وعلى قناه وفتح الآخر على قناه وفتح الثالث على قناة أخرى وهكذا تجد كل يستقبل إرسال ولو فتح مستقبل المذيع على موجات معينة يستقبل فهذا كله موجود مثلا في هذا الهواء وليس فيه أي تشويش وإذا يعني ضبط القناه تأتيك على ما, ما تريد هذا أمر أنت لا تعرف يعني أن تفسره علميا لأنك لا تحيط به علما وهو معروف عند غيرك وكذلك ما يحدث من عمليات في الهواتف المحمولة مثل نقل الصور أو نقل الدروس عن طريق البلوتوث أو غيره كل هذه العمليات أنت لا تعرف كيفيتها وهي عجيبة وهي من صنع البشر وكذلك الصورة إذا نقلت رسالة فيها عدد حروف وكلمات وصورة وكذا تنقل إلى الهاتف الآخر كيف أنت لا تعرف كيف نقل المصحف من هذا التلفون إلى هذا التلفون ولكنك تصدق لأنه أمر يقيني فهذه الكيفيات الدنيوية هي أكبر من عقلك وإدراكك وهي من صنع البشر وهي في الدنيا فأما كيفيات الغيب فهي أوسع من ذلك بكثير جدا جدا جدا فما عليك إلا أنك تتشرف بالسلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر عنده وأنت في الدنيا والله قد تحب أن يبلغ سلامك إلى شيخك فلا يبلغه يعني لو عايز تسلم مثلا على الشيخ ياسر تعمل إيه؟ تيجي تتصل بالتليفون ممكن ما بقاش معك النمر ولو معاك ما تعرفش تتصل ولو كلفت واحد ممكن ما تلاقيش واحد تكلفه ولو لقيت ممكن ينسى يبقى أنت تشتهي أمر وهو بالنسبة لما نتكلم فيه يعني أقل بكثير جدا جدا فيفتح الله لك بابا أيها العبد المسكين باب لإيمانك بمحمد صلى الله عليه وسلم يشرفك ويرفعك ويعطيك ويمنحك ويهبك أنك إذا سلمت السلام على النبي ورحمة الله وبركاته وصليت اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد فتبلغ صلاتك وسلامك إلى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم فأي شرف هذا وأي نعمة هذه وأي كرامة هذه وأي فضل هذا وأي رحمة هذه من الله تبارك وتعالى كل هذا لك أيها المؤمن المصدق الحبيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبك ويحب لك الخير والله يحبك ويحب نبيه صلى الله عليه وسلم فكان كل هذا من أثار هذه المحبة وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام يعني شوف الوظيفة وشوف الجمال والكمال والعناية يعني ملائكة موظفين إنهم إن يبلغوا السلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته يبلغوا السلام يبلغوا الصلاة وظفتهم هذه وظفتهم وعن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ في البخل أن أذكر عنده فلا يصلي علي اللهم صل عليه وآله وسلم فإن ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه وعن محمد بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فلم يصل علي خطئ طريق الجنة وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي أو سأل لي الوسيلة حقت أو حقت عليه شفاعتي يوم القيامة وفي حديث آخر في صحيح الترغيب والترهيب وقال الألباني حديث حسن وليس موجود في الكتاب لمن شاء أن يكتبه إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة وهو حديث الحسن في صحيح ترغيب والترهي وعن أبي هرينة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان مجلسهم عليهم ترة يوم القيامة يعني حسرة ان شاء عفى عنهم وإن شاء أخذهم فكيف تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال أتانا رسول الله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 السلام عليك. أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على رسول الله. هذه صيغ السلام فأما كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في البخاري ومسلم وغيرهما من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صيغ أخرى فهذه الصيغة موجودة في صحيح مسلم. التي معنا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 اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وهناك صيغ أخرى قد ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صفة الصلاة أو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها غيره في كتب الأذكار فمن أراد الزيادة فليطلع عليها ومع الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم نبدأ بفائدة وهي شكر المنة قال الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فالصلاة شكر لهذين منا وأيضا قال, قال, قال ربنا عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فنحن لو تدبرنا وتأملنا هذه الآية وعلمنا حق النبي صلى الله عليه وسلم ونعمة وجودنا من أمته وبعثه فينا لا نوفي هذه النعمة شكرها فيعني أذكر مثلا سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر والصحابة الكرام يعني كم مرة الواحد يذكر لسيدنا عمر مواقف مثل مثلا التلقى الثلاث لو أمضيناه عليهم وأمضاه عليهم فهو شديد في الحق فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم مثل عمر لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مثل فلان لكان الأمر يتغير لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا عز وجل عزيز عليه ما عندتم يصل الترويح ثم إيه يا لا يخرج يخشى أن تفرض علينا يسأل عن الحج أكل عام أكل عام فيسكت ثم يقول لو قلت نعم لوجبت لو ولم استطعتم دعوني فالنبي صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عندتم يعز عليه أي شيء يشق عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هذا شرعه وهذا خلقه وهذه صفته وهو بهذا أعلاه الله ورفعه لأن الله هو أرحم الراحمين فورحمة من الله تبارك وتعالى فصلى الله عليه وسلم فمن فوائد الصلاة عليه امتثال أمر الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل عليه وآله وسلم تسليما حصول عشر صلوات من الله فهذا باب خير للمسلمين المصلين وهذا كما قلنا يعني مفتوح الزيادة وأنها سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحديث ان أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة وكذلك في حديث آخر من سأل لي الوسيلة وحديث الوسيلة وأنه يعني يستحق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الصلاة عليه سببا لكفاية العبد ما أهمه كما في حديث زيد بن طلحة أجعل الصلاة كلها لك إذن يكفيك الله هم الدنيا والآخرة وأنها ترمي بصاحبها على طريق الجنة فمن أخطأ الصلاة أخطأ طريق الجنة وأنها سبب لإبقاء الله سبحانه وتعالى الثناء الحسن والبركة للمصلي لأن المصلي طالب من الله أن يثني على رسوله والجزاء من جنس العمل يثني على رسوله ويكرمه ويشرفه ويبارك عليه وعلى آله وهذا الدعاء مستجاب فلا بد أن يحصل للمصلي نوع من ذلك والجزاء من جنس العمل وأنها سبب لدوام محبة العبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادتها وتضاعفها وذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به فأنت في حبك للنبي صلى الله عليه وسلم شهادة بمنة الله ونعمته وفي حبك للنبي صلى الله عليه وسلم اقرار بما من الله تبارك وتعالى به عليك وفي حبك للنبي صلى الله عليه وسلم قبول لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في حبك للنبي صلى الله عليه وسلم إرضاء لله تبارك وتعالى الذي أرسله فالصلاة سبب أيضا لزيادة محبته صلى الله عليه وسلم زيادة محبة رسول للمسلم وعرض اسم المصل عليه وكفى بالعبد نبلا ان يذكر اسمه بين يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالموطن الأول وهو أهمها وأكدها في الصلاة في آخر التشهد وقد جمع أجمع المسلمون على مشروعيته واختلفوا في وجوبه فيها هذا الاختلاف يعني من جهة أحكام الصلاة الفقهية يعني كمسائل الفقهية الموطن الثاني صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية فأنت تريد أن تشفع لهذا الميت فتبدأ بقراءة الفاتحة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو للميت عن الزهري قال سمعت أبا أمامة ابن سهل بن حنيف يحدث سعيد بن المسيب قال إن السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ ولا يقرأ إلا مرة واحدة ثم يسلم في نفس الموطن الثالث عند ذكره صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في وجوبها كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم قال الطحوي والحليمي تجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه وقال غيرهما ذلك مستحب وليس بفرض يأثم تاركه وفي الحديث بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك قلت آمين الموطن الرابع عند دخول المسجد وعند الخروج منه فعن فاطمة رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت المسجد فقولي بسم الله والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واغفر لنا وسهل لنا أبواب رحمتك فإذا فرغت فقولي مثل ذلك غير أنقولي وسهل لنا أبواب فضلك هذا الحديث له روايات كثيرة المهم أن تدخل المسجد فتبدأ بسم الله وتحمد الله تصلي وتسلم على رسول الله تستعيز بالله من الشيطان الرجيم وت... وسؤالك أن يفتح الله لك أبواب رحمته فإذا خرجت من المسجد تقول وافتح لي أبواب فضلك مع ذكر ما ذكرنا وهو بسم الله اللهم صل على محمد وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك وافتح لي أبواب فضلك يعني وانت داخل المسجد بتجمع بين التسمية والحمد والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء والاستعاذ من الشيطان مثلا بسم الله الحمد لله اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم اغفر لي الذنوب اللهم افتح لي أبواب رحمتك أعوذ بالله العظيم وبواجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم خمس مسائل وانت طالع بسم الله الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي اللهم افتح لي أبواب فضلك اللهم عصمني من الشيطان الرجيم الموطن الخامس عقب سماع الأذان لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة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 ويستعملك فيما يثبت انتماءك ويشرفك بالانتساب إليه صلى الله عليه وسلم ويجلب لك رحمة الله فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة لأن في سؤاله معنى الإقرار والرضا والولاء يعني بيظهر ولاءه وانتماءه وإقراره ورضاه بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في الشفاة الموطن السادس عند الدعاء لحديث فضاله ابن عبيد صاحب رسول الله, صلى الله عليه وسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعده بما شاء في حاجة كده أنا عايزك يعني تعرفها دواء دواء كده انت مثلا في حالة غضب أو هم أو مشاكل وانت متزوج كم واحد فيك متزوج اللي مش متزوج يرفع عيده بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ربنا يزوج غير المتزوجين رب الله مرزقكم الزوجات الصالحاء وبعدين جات الزوجة بفتنة كده وجابت لك البنت أو الولد الصغير وحطته في حجرك بتشعر بالراحة يعني ده حاجة كده تلقائية كده ودامر مجرب الله اكبر الله اكبر طيب مطبق حمل الطفل وانت في حال هم او كذا يعني يذهب الهم هذا أمر مجرب وامر يعني ايه تلقائي كده ف كذلك يعني كمثال بس انت لما تكون مهموم وه عايز تستخدم دواء ممكن تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام تجلس تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بس وانت بتصلي على النبي عليه الصلاه والسلام يعني ايه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 وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد وركز وعد صلى على النبي على السلام تجد صدرك بينشرح وهمك بيذهب وبيأتيك مدد ونور من الله تبارك وتعالى ده دواء فالموطن السادس عند الدعاء الموطن السابع يوم الجمعة الصلاة عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة لحديث أوس بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت يقولون قد بليت قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء هذه إجابة الحكيم يعني هما يسألوا عن وجه فأجاب على هذا الوجه إنما الصلاة بتعرض على النبي صلى الله عليه وسلم من كل من صلى عليه في الوقت الذي صلى عليه فيه صلى الله عليه وسلم بالكيفية التي يعلمها الله عز وجل والله لا كل شيء قدير الموطن الثامن الخطب, الخطب خطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء وخطبة النكاح أي خطبة فتفتح الخطبة بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الموطن التاسع عند القيام من المجلس فالمجلس إلا هو فيه دنيا أو ليس فيه ذكر الله عز وجل يعني كما في الحديث مجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن أنت نجيفة والموطن العاشر عند خطبة الرجل المرأة في النكاح في موطن بقى آخر يعني الموطن العاشر ده ممكن بنضيفه على الموطن الثامن اللي هو الخطب خطبة الجمعة وخطبة العيدان وخطبة المرأة في موطن بقى نختم به عند طرفين نهار في أذكار الصباح والمساء والحديث في صحيح الجامع رقم ستة الف تلاثمائة سمعة وخمسين قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح وحين يمسي عشرا.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 لو حبيت أملك بعض الصيغ على في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فممكن تكتب الآتي نحن ذكرنا ثلاث صيغ نذكر صيغة رابعة اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد حديث صحيح مسلم ونفس الصيغة بالضبط في صحيح البخاري بس مع, مع يعني بعض الاختلاف في الألفاظ ففي صحيح البخاري كالآتي اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم انك حميد مجيد في صا مسلم في تكرير في انك حميد مجيد وعلى وصيغه اخرى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وال إبراهيم انك حميد مجيد ذكرها الالباني في كتاب صفه صلاه النبي 3 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد هذا الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة وفي صغى أيضا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال بيته وعلى ازواجه وذريته كما بركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين فيصل <تصفيق> فيصل هو السؤال مش كده مساله لازم لان الرسول علمنا الصلاه وقال والسلام كما علمتم او كما علمتم او كما علمتم, أو كما علمتم فانت لما تيجي تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بتقول اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم اللي هي الصيغه اللي ذكرها العلماء في الكتب ومثل الدخول في المسجد بتقول السلام على النبي اللهم صل على محمد وعلى آله محمد بتقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته إنما الصيغة المختصرة هذه صيغة مختصرة بتيسر لك الذكر يعني أنت تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الثاني بالنسبة للجامعة بين الواحد يسأل حاجة وإن هو يجعل كل الدواء على الله وسلم دي سؤال مهم انت تعمل ايه؟ احنا نعلم ان في واحد كان بيقرأ صورة تقوله الله احد دي احوال مخصوصة فانت ممكن تفعل هذا الحال المخصوص في احوال مخصوصة يعني ممكن تقول لك حاجة فتجعل دعاك كله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك في بعض المشايخ وهو شيخ ابو ذر كان ابنه وقع منه مئة جنيه المئة جنيه دي كانت ورقة واحدة وهما فقراء يعني 100 جنيه بالنسبه لهم يعني حاجه كبيره وكان في دخله المدارس وكانوا ايه يعني الميت جنيه دي هيجيبوا بها يعني حاجات للاولاد في المدارس وكده والولد وقعت منه ال جنيه في جنينه الحيوان وجنينه الحيوان فيها زحمه كبيرة وسعه وراح البيت قال لهم ال100 جنيه وقعت لي فابوه قال له اجلس وصل على النبي الله فجلس وقعد صلوا واللي اهل البيت قالهم صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام واكثرهم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة وجايبة الميت جنيه فازاي بقى الكلام ده حصل اول حاجة الميت جنيه دي فيها علامة زي مسلا واحد مضى عليها يعني فيها علامة كده معروفة يعني وقم ان هي الميت جنيه اللي في البيت يعني اللي هي فممكن يكونوا اخدين بالهم منها يعني مش كمية ولا ابتها والمراه كانت في جنينه الحيوانات ووجدت ال100 جنيه فقالت اوديها فين اوديها فين اعمل بيها ايه فقالت احنا جنبنا شيخ اسمه الشيخ ابو ذر اقول انا لقيت ال100 جنيه ده هم اللي يتصرفوا يعني هي ايه مش عارفه هتديها لمين ولا تتصدق بيها ولا تحطها في مسجد ولا ان هي من اجوار مين الشيخ ابو ذر فقالت ادها لزوجته واقول لها انا لقيتها في جنينه الحيوانات فواصلت لهم ال100 جنيه لغايه عندهم الله فيه اكثر من ذلك يعني ولكن هذا يعني فيه زيادة ايمان وبشر على المؤمنين حد عنده اي سؤال اخر اللهم صلى على محمد وعلى اهل محمد وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين